تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرتلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وتراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثمّ قلّقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمستعوهن وسرحوهن تراحا جميلة يا أيها النبي التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفتها للنبي إن أراد النبي أن يتنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله وفورا رحيما